قالوا يا موسى إن دُخُلَهَا ندخلها أبدا ماذا مُفيها فذهبت وربك فقاط لا إنها هنا قاعدين قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففوق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيون في الأرض فلا تنس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبى بني بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحد ما ولم يتقبل من الآخر قال قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يداك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين أريد أن تموء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخي فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله مرابي يبحث في الأرض ليريه كيف يواري ليريه كيف يواري سوء تأخي قال يا ويلات أعجست أن أكون مثل هذا المراب أعجست أن أكون مثل هذا المراب فأواني سوء تأخي فاصبح من النادمين